و ي ن انك ت ج ع ا ن ف س ان ن ف س ان ل ن ا نفسك ا ل ن ا نفسك ان ت ل ن ا ن ن ت ل ن ا ن ن ت ل ن ا ن ف ع ل ن ا ن ف ع ل ن ن ا ل ن ا ن ا ل ن ا ت ج ل ن ا ت ج ل ن ا ن ج ع ل ن ا ن ف س ن ج ع ا ن ف س ان ا ن ك ان ن ف س ك ان ت ن ا ن ف ي ك ان ت ج ا ن ف ن ت ج ل ن ا ن ف ا ل ن ا ن ف ا تجعلنا ا ت ج ع ل ا ل ن ا ل ن ا ن ف ا ل ن ا ن ا ل ن ا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 نحن نقص عليك ن ب أ ه بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من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 م ن افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا الى الكهف ي ن ش ر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا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 فلينظر ايها أ ذ ك ى طعاما ً فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أ ح د ا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 ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا ت س ت ث فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء اني فاعل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 وكنا و امر ن أ ه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق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 ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله ان ترني انا اقل من كمالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا منه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 اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا ا ن ه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 جاوزا قال ل ف ت ارايت ه آتنا غداءنا لقينا لقد من س ف ن هذا نصبا قال أ أ ر اذ اوينا إ ل ى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه إ ل ا الشيطان ان اذكره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 شيء حتى أ ح د ث لك من ه ذكرى ا ن ط ل ق حتى إ ذ ا ركب في السفينه ة خ ر ق ا قلق ا أ خ ر ت ه ا ل ت غ ر ق أ ه ل ه ا ل ق د جئت شيئا إ م ر ا ق ا ل أ ل م أ ق ل إن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 ضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتقدت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك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 و أ ق ر ب رحما و أ م ا الجدار فكان لغلامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة وكان تحته كن ز ل ه م ا وكان أ ب و ه م ا صالحا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 حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ن إ يأجوج و مفسدون ج ج و م في الارض فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير ا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 ي س ت خ ذ و ا عبادي من دوني اولياء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ ف ر ي ن أ ع م ا ل ا